الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم سؤال السادس والعشرون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله يقول السائل فيها كثير ما يعرض لبعض الناس أو هي شبهة عند البعض من طلبة العلم المبتدئين أن غشيان حلق العلم يعني زيادة في الحجة على من تلقى هذا العلم من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه مما يجعلهم أو البعض منهم يحجمون عن طلب العلم الشرعي فما توجيهكم لهؤلاء فأجاب الشيخ صلى الله خيرا قال هذه وسوسة من الشيطان يقول لك لا تتعلم لأنك إذا تعلمت صار حجة عليك قال ونقول لهذا وبقاؤك في الجهل مع وجود العلماء ليس هو حجة عليك <تصفيق> إلى آخر ما قال جزاء الله خير هذه هذه شبهة مريضة فاسدة هي زي ما مثل ما قال الشيخ جزاء الله خير هي من وسوسة الشيطان فقط ليس إلا وناتجة عن فهم خاطئ لإقامة الحجة فلو فهم هذا المتكلم إقامة الحجة بشكل سليم لما قال هذا أو لما انطلت عليه هذه الشبه وقد أجاب عنها الشيخ بسؤاله الذي سأله الحجة بارك الله فيك قائمة عليك حتى وإن لم تتعلم بما أنك قادر على الوصول إلى العلم يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ولا من قام بهذه الدعوة أن يأتي ويحشي الآيات والأحديث في فمك حشوا حتى تتعلم لا أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالبلغ فبلغ لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه هذا القرآن ولو كان في أقاصي الأرض واستطاع أن يصل إلى العلم أو كان مثله قادرا على الوصول إلى العلم ولكنه لم يتعلم أقيمت عليه الحجة فهذا الذي لم يتعلم مع قدرته على التعلم معرض والمعرض غير معذور قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكر فإنه له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى وقال وقد أتيناك من لدن ذكره من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وهذا الذي لا يريد أن يتعلم أعرض أعرض عن الذكر أعرض عن تعلم العلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين مفهوم هذا الحديث أنك إذا لم تتفقه في الدين فلم يرد الله بك خيرا إذن أنت هالك فهذه الطريقة ليست مفرا من تحمل مسؤولياتك ومن عبادتك لربك كما أمرك تعلم العلم الشرعي واجب شرعي لا تستطيع أن تفر منه لأنك مأمور أن تعبد الله وأن تعبد الله بما شرع ولا يمكنك أن تعبد الله بما شرع إلا بتعلم ما شرع وإعراضك عن ذلك لا يكون لك حجة أمام الله سبحانه وتعالى بما أنك قادر على الوصول إلى العلم هذا الضابط فكل من كان قادرا على الوصول إلى العلم فقد أقيمت عليه الحجة وإن لم يتعلم من هنا تعرف أن الناس الذين يقولون لك قد تهنى من كفرة الجماعات والخلافات والنزاعات بين المشايخ بما أنك تهت بارك الله فيك إذن يجب عليك أن تتعلم حتى تخرج من هذه المتاهة لا تجعل المتاهة هذه وخلاف المشايخ عذرا لك أمام الله لا أمرك الله بالتعلم ومعرفة الحق من الباطل وأن تتبع الحق وتترك الهوى. فإذا عملت بما تقدر عليه عندئذ تكون معذورا، وإلا فلا. فتركك لمجالس العلم لا يزيدك إلا إثما ومؤاخذة. لا يعطيك عذرا حتى تفر من مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة، هذه خلاصة، هذا الجواب عن هذه الشبهة وقد خلق خصى الشيخ جزاء الله خير بكلمات وجيزة بمعنى ما ذكرنا والله أعلم